موقع واحد السلف, السلف. www.saraf.sss.com يقدم لكم, لكم هذه المعلومات ان شاء الله احنا اتكلمنا في سوره المجادله ان شاء الله وقلنا ان هذه الصوره تتكلم عن اداب وأول هذه الأداب هو أدب الرجل مع امرأته والأدب الثاني هو أدب المرء مع ربه والأدب الثالث هو أدب المرء مع من مع الناس فقال سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوة النجوة يعني إيه السرار السرار هو محادثة الرجل للرجل سرع أو محادثة المرأة للمرأة سرع السرار ثم يعودون لما نه عنه ويتناجون بالإباءة ما هو هذا أدب دي أدب عشان انت لا تتناج بالإسم لازم ايه لا لازم انك انت تمشي مع ناس كويسه ما هو مين اللي بيدور على الشرار السيئ الاسم حشيش السوء تلاقي راجل كويس وماشي مع مجموعه سيئه بتشرب مخدرات ما تشرب طب جرب طب مش عارف ايه انت في الموضوع ده انت خفيف انت يوم شارب, ش... يوم شارب كذلك زي الزنا مين يمشي في الزنا صحبه سيئه صحبه سيئه زي الحراميه يبقى حرامى يمشي مع مجموعه لصوص انت تفاجئ إن كل المعاصي بهذه الطريقه مثل قتل القتله اي واحد مننا قلبه خفيف ولكن لما اشوف واحد ماسك سكينه وبيضرب واحد على هذا العمل القبيح فربنا سبحانه وتعالى يعني امرنا بان وإذا نتناجا واذا تناجينا بالبر والتقوى عشان اتناجا بالبر والتقوى يبقى لازمه صحبه طيب اهو ده مع الناس ان انا ما مع اي واحد ما صاحفش اي واحد يبقى انت بتفسر الايه بلازم الايه يبقى انت فسرت بلازم الايه امتى ان انا في الزنا لما يكون اللي معايا ايه او بيتكلم في الكلام ده امتى نتفق مع واحد ان مخدرات لما يكون اللي معايا بيشرب مخدرات لما اخذ عن امتى نتفق على خيانه البلد اللي احنا عايشين فيها لما يكون اللي معايا ايه خاين فانت بتفسر الايه بلازمها لازمها ايه ها الصحبه إن الواحد لا يمشي الا مع صحبه طيب طب والناس الثانيه طب والصحبه السيئه ممنوع ان الواحد يمشي معاها وده حق وده حق يعني واحد مثلا تلاقيه مثلا طول عمره ما بيشربش كان معايا زميل في الدراسه طول عمره ما عرفش يمسك سجاره خد بالك حتى لما كبر مشى مع مجموعه بتدخن فتعلموا شرب السجاير فتعلم شرب الدخان هو كبير حتى ما يمسك السيجاره يبي لها كده مش واخد على ايه شرب السجاير حتى وهو ماسكها كده تحس انه مش ايه مش تعرف على شرب الدخان وهو كبير فانت قد فسرت الايه بلازم الايه لازم الايه زي مثلا تلاقي اتنين قاعدين واخد بالك وشافوا واحده ماشيه وبعدين يبداوا يتكلموا يتكلموا يتكلموا كلام وبعدين يقوموا الاتنين وماشين وراها واخد بالك وبعدين, وبعدين الشياطين كده تقف تتفرج زي الشياطين بالظبط دي سببه ان لا يجتمعون الا على معصيه لا يجتمعون الا على معصيه ده انت تستغرب هو في ايه الناس دي بتقرا افكار بعض طب هو قرا فكره اخوه طب والبنت قال لك برضه هي زيهم ابليس زيهم قرات افكارهم فانت قد فسرت الايه بلازم الايه بلازم الايه لا تتناجوا بالاسم والعدوان يبقى لازم على هذا ال دايما ايه الاب يقول لابنه ايه امشي مع ناس بتذاكر يوم هو يسيب الناس اللي بتذاكر يروح يلعب مع مين مع بتوع وبتوع وبتوع يقول له مش هتنفع خد يقول له الولد ده هو بيصلي خليك ماشي معاه. الولد مؤدب خليك ماشي معاه الولد ده مش عارف الاب يقول له انتقل اصدقاء ما تمشيش مع اي حد فنحن قد فسرنا الايه بلازم الاهل الم ترى الى الذين نهوا عن النجوى اي عن السرار ثم يعودون لما نهوا عنه يب السرار المنه عنه يا محمد السرار بالاذم والعدوان ومعصيه الرسول يبقى مش كل صرار منه عنه لما يكون انام انا قاعد معاك وبعدين انا ميلت عليك وقعدت اكلمك واتفقنا مع بعض ان احنا نروح السنه دي عمره ايه رايك في العمل ده عمل جميل انا واحده معديه قدامي قمتني مايل عليك وقلت لك الست دي غلبانه ومسكينه فلوس وابنها مش عارف يعمل عمليه ومحتاجه فلوس قمت انت مطلع 100 جنيه قلت له خد اديها لها ايه رايك في الصرار جميل صح واحد ماشي معدي وبعدين ايه الناس مش عارفه عنه حاجه وهو مريض مرض مزمن ومحتاج وعاجز قمت انا مايل عليه كده بيني وبنا قلت له يا راجل ده ظروف كذا وكذا قمت انت مطلع لي 100 جنيه قلت له اديها له ايه راك في السرار ده النجوه دي جميل ها ما ما ميلت لك ايه ايه من بكره نصوم مع بعض قلت له خلاص نصوم مع بعض نويت الصيام ايه راك في السرار ده اه يبقى كل نجوه منع عنها ومن نجوى يا ابراهيم إسم. الاسم والعدوان انا امر الى الذين نهى عن النجوى ثم يعودون لما نهى عن ويتناجون ربنا فسرها بقى نهوا عن ايه ويتناجون ها بالاسم يعني في حاجه معصيه والعدوان هو تجاوز الحد بقى في ظلم وبغي ومعصيه الرسول ومن عصى الرسول فقد عصى الله كنت بالك؟ زي مثلا مع بعض ازاي يهربوا من مصر ويروحوا عن طريق سينا وينزلوا اسرائيل كنت بالك؟ واحد بيتفق مع زميله في النت عشان ننزل على المركز الفلاني المكان الفلاني الموقع الفلاني الموقع الفلاني ده بيجيب مش عارف ايه تابع المسدد الكلام هذا الاسم والعدوان ها ومعصيه الرسول العدوان المع... الإثم هو المعصيه العدوان هو تجاوز الاسم الى ايه لغيرك انك الظلم البغي الاختصاب ومعصيه الرسول طبعا في كل شيء واذا جاوك من هؤلاء بقى واذا جاوك قوم لنبي حيوك بما لم يحييك به الله سنه المسلمين ايه السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا شعار المسلم شعار المسلم علامه المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحيه الاسلام يحرص عليها كل مسلم ويعمل على نشرها ويعمل على نشرها بين الناس واخد بالك ده مهمه قوي دعاء وهي تحيه اهل الجنه ان شاء الله رب العالمين فكان الواحد من اليهود قيل ان هذه الايه نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم نزلت في اليهود كان الصحابه قيل هذا الصحابه قاعدين لوموا على عليهم وليه اثنين من اليهود ماشيين كده مع بعض سرار كده يوم الثاني مديله ونه الثاني يقعد يتكلم. فالمسلمين ومعات يتهالم انهم بيتكلموا في حقهم وان المسلمين قد هزءوا لان المسلمين خرجوا في غزه غزوه يعني فيقولوا في ايه خلاص النبي تهزم الصحابه اتبهدلوا ساوه شني اليهود بيكلموا بعضه يبقى في مصيبه ما حلت بالاسلام فده كان بيؤذي الصحابه قيل هذا لدرجه انهم راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ان اليهود يتناجون و الموضوع بيؤذي و الموضوع ايه بيأزي. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى وبعدين كان من عادتهم واذا جاؤوك حيوك بما لم يحييك به كان الواحد عند النبي صلى الله عليه وسلم اسام عليك وعليكم عليك طبعا دي شغل ضعف يعني لا يوجد أحد قوي يعمل كده، من اللي يعض في شكله؟ عندما يكون اتنين بالشكل، من اللي يعض؟ الضعير الرجل بالشكل مع مراته، من اللي يعض؟ <تصفيق> <تصفيق> هي اللي تعض <تصفيق> <تصفيق> فالشيء من الكلام هو الضعيف هو اللي يعمل هذه الحركات، دي. فمن ضعفهم أمامه، كانوا يخلوه قاعد ويقولوا أسام عليك ورحمة الله انه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسمع كده يلاقي بيقول السلام يقول له ايه وعليكم, وعليكم, وعليكم, وعليكم. من يسمع السيده عائشه تاخذ على النبي صلى الله عليه وسلم الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواقف دين لا تدافع عن زوجها التي تحبه ولكن هي تدافع عن الزوج الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فالدفاع عن دين فسعد ما تسمع اليهودي بيقول كده تقوم الدم يغلي في عروقها تقول له وعليكم لعنه الله و, و, و, و, و, و فيقول لها يا عائشه ما يا عائشه فان الله يكره الفحشه والتفحش هو قال السلام عليكم قلت ايه, قلت لنا ايه بس انتهي يبقى واحده بوحده ولكن هي تاخذها الغير على النبي صلى الله عليه وسلم وتقوم شتمه فالنبي صلى الله عليه ايه ما هي عائشه فان الله يكره الفحشه والتفحش عالم السيده عائشه السيده عائشه تمتاز يا اخوانا بالذكاء المفرط مش امراه عاديه خد بالك السيده عائشه صحيح هي ما خلفتش ما ربنا سبحانه وتعالى بيعوض خد بالك من الكلام ده السيدة عائشها لم تنجب من نفسها وكان نفسها في شيء فالله عز وجل عوضها بذكاء مفرط ذكية جدا السيدة عائشها ذكية جدا وخذ بالحضرتك فهي فهمة عارف يليهود يقول ما ثم يعودون لما نوعا ويتناجون بالإسم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك بلا هذا يعلمنا أننا نحافظ على سنه المسلمين سنة بالك سنه المسلمين دي هعربها للاستعمار الناس وكافه عشان يمنعوا المسلمين من التحيه دي ما يعرفوش يعني جود مورنينج وجود ايفنينج كل الكلام ده ايه ما ينفعش المسلم يحرص على هذه السمة من سمات المسلمين وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله وهذا أدب مع الناس. لذلك مع الناس من وعليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صح؟ والذلك عبد الله بن عمر علمنا أنه كان ينزل السوق ولا غرض له في السوق. يعني لا موجود في السوق. لا راح يشتري وليه يبيع. مجرد هو ما السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله ، وطلما ما يجيء. وهو راجع نفس الكلام حتى يكشف حسنات رضي الله عنه والله فعبد الله بن عمر علمنا ان دي سنه المسلمين ودي المسلمين وكلها حسنات ولذلك انا اذكر ان في ولد شيعي وانا قلت لكم القصه في يوم من الايام ولد شيعي اسمه احمد عبد المعطي حجازي احمد عبد المعطي حجازي هذا اه اه اه حد الردة ابطال حد الردة دي اخواننا شروخ في الاسره المصريه شروخ تلاقي مثلا في العهد السابق تلاقي من بطن شيوعي انا بقول لك الكلام وكان يقول عليه بلد الإخوان المسلمين يعني من أشهر الناس العائلات الموجودة في المنطقة بتاعتنا عائلة عودة بتاعت كفر الحج شيربيني منهم واحد إخوان جاء عبد الناصر دبحهم هو الشيخ عبد قادر عبد القادر عودة صاحب التشريع الجنائي وأخوه عبد الملك كان ماشي مع عبد الناصر وكان شيوعي من بطنه واحدة فأحمد عم وقت حجازة قالوا له تعالى يا أحمد اعمل لنا رجل كبير شورى بيكتب في جريده الاهرام تعالى يعمل لنا محاضره فين في مكتبه الاسكندريه يوم يعمل مكتبه الاسكندريه محاضره عن ايه انك انت الجماعه اللي الدراويش اللي طالعين جداد يقول في التليفون بدل ما يقول الو يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ده الو دي لغه عالميه طب زعلان ليه انا مش عايز اتكلم اللغه العالميه دي ايه زعلانك في ايه يعني انا مش عايز اتكلم لغه عالميه انا بتكلم لغه محليه انت زعلان ليه؟ متزعلش انت خواجه بقى تتكلم مش انت تتكلم اتكلم انا عايز اقول لك الحمله عامله إيه؟, ايه؟ ها حمله على التحيه دي ولذلك انا بقول لك ولذلك انا لما قلت لك يا اخي الصوره دي عجيبه الصوره دي ما في المصحف الصوره دي كلها اداب الادب الاول ادب الرجل مع امراته الادب الثاني ادب الرجل ايه مع رب الادب الثالث ادب الرجل مع ايه مع الناس هتعملوا ماذا اخذ بالك زي ذي الرجل ايه يمشي كرا ما يلقي السلام على حد افشو السلام بينك السلام عليك يا رجل ان تلقي السلام على من تعرف او لا تعرف السلام عليكم ورحمة الله. ماذا منعي؟ الله لا لا يوجد شيء. إذا كان الصحابة تمنعهم من ويقابلوا من الجهة الثانية. أقول السلام عليكم ورحمة الله. هذا بالعكس. أصلا دعاء. يقول لك السنين يدورون على السنين. لا لا أعلم. هذا بالعكس. هذا من كسرة الله عندما تتقابل الملتحي والشجرات الثانية. الواحد بيزعل يعني <تصفيق> لا دي تحيه المسلمين دي تحيه المسلمين يفشي السلام ده ولذلك الناس العوام مجرد انك تلقي عليه سلام هو عنده استعداد يجي يلقى لك السلام ثاني في بالك الناس بتحب كده لانها دعاء يا اخواننا دعاء انا أدعو لك بالرحمه وانت تدعو لي بالرحمه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وانت بتقول لي ايه ها وعليكم السلام وعليك والسلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايه ها ومغفرته ومغفرته كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم طبعا انا لسا الحد الآن عند موضوع النجوه انا فسرت الايه بلازم الايه ربنا بيقول لي لا تتناجى بالاسم والعدوان ومعصيه الرسول يبقى لازمه ايه ها ما يشربش حشيش الا بتوع الحشيش ما يشربش خمره الا بتوع الخمر صح ما يسرقش اللي بتوع آه. آه. مع ناسك هم ناس بتوع, بتوع على ايه بالعكس ده ممكن يتفقوا على الاذى يعني يشكلوا على الاذى ما يسعى الامامه يعني شوف حتى لما يجي بالشكل على حاجه شريفه يعني على الخطابه على تذكره يقول لك ده ما ينفعش ده لا دا وحش ده اذنه حلو يعني يعني حتى الشكل شريفه الشكل شريف اما بتوع الخمره بقى على كل حاجه وممكن يموتوا بعض وممكن يمسكوا السكاكين لبعض وممكن يمسكوا الطبنجات لبعض ويموتوا بعض واللي زمان كان زمان في العراق انتوا العراقيين بيعملوا الخمور في البيوت عندهم تمر احسن تمر تاكله في حياتك تمره المدينه وتمر العراق فتمور العراق دي خرافة من جمالها فجماعه العراقيين بيعملوا الخمور في البيوت من التمر وفي تمر من الـ من, الـ من, الـ من وكانوا يعملوه كده والذي لا يأخذ الخمرات لديهم خمرات كثيرة جداً لدرجة تشوف من غفاء الناس هذه سبحان الله العظيم كان هناك شعر زماني كثيراً ونحن نتحدث في أسرار القرآن اسمه أبو نواس هذا أبو نواس كان خمرجي وعمل له في أكبر ميدان في بغداد تمثال وهو قاعد صب الخمرة الدنيا خربت معها لأبو نواس صفين ابو جعفر المنصور فين هارون الرشيد فين الناس الذين بنوا بغداد حاجه تزعل يعني مش هيك بنتكلم ما مالقوش اللي ابو هنا فيعملوا الخمره الوادين دول يخش في البوليس تبع من ايه من الخماره طبعا الخمره مقابل واحد مصري هما طبعا بيكرهوا المصريين يوم مطلع ليه الطبانجه ضربه بالنار يروح المغفر ده كان, خمو... ده كان سكران يا عم. لا شيء عليه تمام انا قصدي ايه, إيه؟ أن أهل المعاصي لا ينجي من وريم من ورائم إلا المعاصي انم ترى الى الذين نهوا عن النجوه والمقصود بالنجوه هنا يا محمد النجوه بالشر ثم يعودون لما نهوا عنه بالشر بره ويتناجون ها بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به ويقولون في أنفسهم يقولوا كده دلوا نبي ونحن نعمل فيه كده كما ننزل عليه سخطوا من السمى أكني ده نبي وأنا أقول له السمو عليكم دلوا نبي كيتنزل عليه قنبلع من السمى موتته ده مش نبي خد بعد هات ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ها فربنا بيرد ربنا عليه ان هو بيأجله حسبهم جهنم ويصلونها فبئس المصير يعني انت آه يعني آه لا تنخدع بحلم الله عليك فالله عز وجل يؤجلك بحيث اذا اخذك اخذك اخذ عزيز مقتدر ثم نادى الله عز وجل أهل الإيمان فقال يا أيها الذين أمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى البر هو كل عمل صالح والتقوى والخوف من الله مثلا واحد عيد معي وبعدين يقول إيه عم الشيخان ان شاء الله الواد ده بر في حياتي وهدي له مش عارف ايه واحرم اخوه من ايه او من اقول له لا لا ربنا انت كده بتظلمه انت كده مش عارف ايه اخوفه صح لما يجي يقول لي مثلا لما لي مثل والله يا شيخ انا الموضوع انا في البنك معايا قرشين اعطيهم في البنك اقول له ما تحطش في البنك البنك معصية وحرام والفلوس من بنك ربا وما شاء ذلك. يبقى دي التقوى التخويف من الله الواحد يبقى خايف والبر هو كل عمل طيب ان شاء الله السنه عمره ونلم من بعض ونطلع عمره السنه الله هنطلع عمره مع الف... مع هيئه وناخد مثلا 60 1 او ب 30 1 فوق الاوتوبيس والاوتوبيس ده بتاعنا واحنا ايه التكاليف بالطريقه دي لان انا جايب له مجموعه من الناس وهناخدها لحسابنا وبتاع ونطلع مع بعض عمر ايه رايك التفكير كله في الخير التفكير كله في الخيارات كله في الخير. والله العيد الكبير داخل يا جماعه هنلم من بعض كده بتاع فلوس ونشتري حاجات ونخش مستشفى شربين ونوزعها على الناس اللي هناك ايه رايكم بكل ده اعمال صالحه واعمال ما تخطرش لك على بال يعني ما تقدرش انت تعملها لوحدك طب بقى اه ايه رايكم إن آه، آه، الأول من الايتام هنا في شربين نكرمه اللي يطلع الاول كده من الفقراء نكرمه اللي хоть في كلت نكرمه حاجات ظريفه جميله كل ده بر بنفكر واتقوا واتقوا الله الذي اليه تحشرون ايه رايك في كلامي انا قد فسرت الايه بلازم الايه لازم الايه عشان يبقى بر وتقوى يبقى مع مجموعه تعرف البر وتقوى صح مثلا احنا مجموعه اا مثلا كلنا حجينا ومعانا اخ محج يا اخي اتق الله بقى يا عم بقى انت كل يومنا تطلي رايح الحجاز عمره في عمره في عمره في عمره لا اطلع حج يعني انا واحد انا واحد من الناس حكيت بكلمه كان واحد واقف معايا واحد مره وبعدين بقول له يا شيخ انا بفكر جد ان انا اعمل عمره لقيته هب فيا بطريقه كده وقال لي عمره ايه عمره ايه مش انت عملت عمره قلت له اه قال له طب اتحج بقى فبصراحه كلمه كبيره علي. قال لي أنه ربنا يكرمك إن شاء الله. وقد كان. وقد أخذت بناك وقد أخذت يعني أنه انتباهك من شيء لشيء. كل دماغك أنت في عمره. لماذا أرشان ويجري؟ لماذا أرشان ويجري؟ لماذا أرشان ويجري؟ وأنا لم أحجتش. لماذا حجة الإسلام؟ فهو أمالي كده عمنافت نظرة كده. قال لي لا. تطلع تحج. حجة الإسلام. حجتت؟ قال لي لا. قال لي خلاص ح طبعاً أنا حاسس أن أتكلمني في شيء أكبر من إيه؟ من حجمي ومستويه في هذه الساعة. وبعد ذلك ربنا عز وجل لما نويت ربنا أكرمني بالإرشيان وقمت طلع حجيته. ترى الصحبة الطيبة لا ترى وراءها الطيب والناس الطيبين لا يوجد وراءها من الطيب. وكذلك أنا أقول لك آيات النجوة في القرآن الكريم إنما إيه هي؟ تمثلوا الأدب مع الناس. إنما النجوة من الشيطان المقصود النجوة من الشيطان هي نجوة إيه؟ الاسم والعدوان ومعصية رسول ليحزون الذين آمنوا ما هو ده برضو أذر ما هو المعصية أذر أنت لما تشوف واحد بيسرق تزعل وتخاف لما تشوف واحد لما أخذ بيختص بالنساء تخاف على امراتك وبناتك لما تشوف واحد بيسرق الفلوس تخاف على دكانك ليحزن الذين آمنوا هو دايما المؤمن يكره المعصية يقول لك يعني حسبنا الله ونعم الوكيل وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله يعني المؤمن يزعل ولكن هذا لا يضر في شيء وعلى الله فليتوكل المؤمن. حتى لو انت شفت اتنين من أهل المعاصي يتناجون بالمعصية يعني الاثنين مثلا بيتفعوا لحاجة يضربوك يزوك يشتكوك ما في ناس الشكوى بالحضرتك يشتكوك وفي من كده كمان يعني السحر والسحر ده في الريف بلا سبب وخد بل واحد مثلا مسحور ده بقى في الريف ومنتشر جدا تلاقي واحد مثلا معمول له سحر ومين اللي عامله جارته طب ليه بدون سبب ده بال ممكن يكون بيكرمها البنت دي معمول لها عمل ليه كده هو كده بلا سبب ومين اللي عامله جارتهم ليه هو كده والغريب بقى من كده ان هذا السحر ايه يتجدد والست اللي بتعمل السحر ما تبطلش تعمل سحر ايمتى الا إمتى, إمتى, إمتى, إمتى, امتى الا ما الا نفد مالها يعني الفلوس خلصت ما عادش تروح طنط طول ما في فلوس كل يوم نط للطنط تعمل سحر وتيجي لان في طناح. أمر في طنط واخد بالك في منتهى الغرابه وعليكم السلام ازيكم يحزن او يحزن ان تشوف عروسه تشوف عروسه مثلا ما فيش حد بيخطبها تشوف شاب بيسقط على طول قلت ليه واحد كان بيصلي وملتزم كين انحرف حاجات في البيوت وخاصه في الريف طبعا يعني دي اتهام للريف لا ده مسؤوليه على عاتق الاخوه الدعاه ما فيش جهل جهل وقلت تقوى وقلت يعني يمكن انا عشان غريب كنت انزل البلد من دي مثلا الاخ ابن دول يستأمنني على سره اختي فيها كذا وكذا وكذا وكذا اخويا اتعمل له كذا وكذا وكذا حاجات تشيب يعني يعني في بطره واحده مثلا برضه واحد ليله لا ليله الزفاف الربط في الجواز, في الجواز أعني ده أعني في لا الربط في الجواز ده بقى يوم الجواز ليله الدخله ده. دي بقى ظاهره عجيبه جدا ازاي تلاقي سحر البلد هو امام البلد هو ماذون البلد فيجوز الواحد من دول ها ويربطه عشان يدفع له فلوس يفكوا وفي ناس كل ما يتجوز بنتظر منه حاجه يعني يبعت له حاجه هديه لو ما جابهاش يعرف يربطه طبعا دي كلها اسمه معصيه مش هيك انت تزعل يعني مثلا تلاقي واحد شاب في البلد يعني عندنا دلوقتي في الريف ظاهره غريبه جدا في الريف ايه الظاهره لما واحده تتجوز او عريس يتجوز يعملوا فيه ايه اهله يشيلوا العروسه لما يطلعوا شقته ليه عشان ما تخطيش حاجه والولد برده العريس يشيلوه يودوه شقته عشان ايه ما فربنا سبحانه وتعالى يقول في الجماعة اللي بيخافوا من الاسم والعدوان ومعصية الرسول إنما النجوة من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضار شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا ديباء أدب تاني في مجالس العلم ديباء الآية التي قبل هي النجوة هناك نجوة أخرى نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها إننا إذا كنا ثلاثة فلا يتناجى اثنين دون الثالث وخاصة ممكن يكون الأمر أكثر من هذا إذا ظن بك أحد ظن سيئ فلنفرض أنك رجل في الجيش وأنا الصل بتاعك أنا رجل ظنين يعني راجل شكاك تقوم انت تميل على على السكار اللي جنبك ما تقول له او ما انا في ايه إن انت بتتكلم عليا ملوش لازمه ملوش لازمه تتكلم مع زميلك قدامي تتكلم معاه بعيد عني خد الظنين النبي صلى الله عليه وسلم قال لو احنا ثلاثه ما فيش يتناجوا مع بعض يتكلموا سر والثالث بعيد عنهم ليه لان يتخيلوا ايه ان انتوا بتتكلموا عليه ادي صوره فيضه صوره ثانيه لان يقولك الشكاك زي مثلا انا رجل مدرس ظنين شكاك وانت تلميز عندي وتيجي زميلك وتقعد تضحك زميلك وتقعد تضحك يتخيل انك انت بتعمل بتتحك علي... بتتحك علي. لأنك ظنين لاننا ظنين او شكاك ففي الحاله دي بلاش شكك لن فاحنا من النجوة فنحن نحن قدنا ثلاث أداب الأدب الأول ها؟ أدب الرجل مع جوجته الأدب الثاني أدب المرء مع ربه الأدب الثالث أدب ايه؟ أدب ربه مع الناس أكمل ما بعده؟ لا لسه لن نخلصنا اه في اداه افضل ده معاكم هيبقى 3 واستاذن الثاني ده اقول له معلش انا اكلم يظن الظن السيد ده يظن ما عندكش بيه بخاتم وخاصه ناس معينه في ناس ظنينا يا الشك لا أقدر أكثر من ثلاثة لا يوجد شيء. أنا, أنا وأقف أنا مع زميلي وأنت تقف مع زميلك. نتكلمه مع بعض ونحن نتكلم مع بعض لا شك. إلا إذا كان في إيه؟ شكاك. شكاك واحد فينا شكاك. يقول لك خذ بالك أن صاحبك سيتقال أننا نتكلم عليه. في بالأولى ما ننفرد شكرا. الأدب الذي يليه. أنا بصراحة ليس أخلص الصورة. ونفرغ للعقيدة. لاني ما عادش حاجه غبت المره اللي فاتت الادب اللي بعد كده وهو ادب المرء في مجالس العلم لان مجالس العلم لها ادب يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم ها تفسحوا في المجالس تفسح. يعني اذا قيل لكم وسعوا شويه وسع اطلع قدام اطلع ارجع ورا ارجع ومعلوم ان في ناس بيبقى الكبر بعض الشيء يعني عنده كبر فلما اقول له تقدم شويه اقول لك انت اتحرك لي ما احنا عادنا صح هو مش عايز يزحلق نوع الكبر في واحد ثاني له ايه ارجع انت ورا طب وسع شويه وفي ناس ثانيه ما لا مؤاخذه يعني ما يعني اذكر ان كنا في مسجد دمره وكان في معانا مش قادرين نعود ولا عارفين نعود وفي مجموعة من المصريين مع بعض وقاموا ممدين لهم وقاموا أخذين يا ابن واسع يا ابن لا أريد واسع. يا ابن ما انفعش كده. لن تقدر تذكره ولا تقدر ترفع صوتك ولا تقدر تعمل أي حالينك أنت فين؟ في نامرة يعني هتقرق تقش عرفات. لعرفت الشاكل ولا عرفت زعاء ولا عرفت تعمل أي حلينك. هتعمل له ايديك. يقوم واحد يسكت على مضض ونام نفسه كره نفسه عشان يسمع الخطبه ويمشي وقعت تغلي انت بقى فطبعا دي مش ادب, مش أدب. لا ما انا اقول لك اهو يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يعني يفسح لكم بعض اهل العلم يقول يوم القيامه لا مانع يفسح الله لكم بمعنى ان الله عز وجل يرطب قلوب بعضكم لبعض وانت تصبر عليه وانا اصبر عليك لا مانع صح ما هو انت احيانا بتبقى زحمه زحمه ومش قادر الواحد مش قادر ياخد نفسه وانت صابر عليه وانا صابر عليك وزحزح هنا شويه بتاعنا من اجبرك الا انت طب اطلع قدام طب ارجع وراء. والجو حر وفي نفس الوقت قاعدين نصلي كده يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا يعني شوز يعني ايه فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ بِدَرَجَاتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَا خَبِيرًا هذه الآية بحق بحق يعني ما كنتش فهمة يعني لدركة العلم يقول لك ايه دي في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أي مجلس في مجالس العلم ولا في مجالس الحرب في مجالس ايه طيب هي مجالس النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى وهو الأدب في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. وسع توسع قوم تقوم. هو دي بس الأدب؟, ها؟ هو دي الأدب؟ إيه؟ يعني هو دي الأدب المطلوب منك في مجالس العلم ومجالس النبي صلى الله عليه وسلم فقط. ها؟ حد يقول كده؟ فكر معي. اه ها اكبار يا جماعه سبيل المثال مثلا ها دي امثله بس هو كلام صح قربنا اهو يلا هو. ها قول يا محمد فاهم ما هو انا اصلي دي يعني ما هي اصلي سؤال يعني ايه اللي وتوسع قوم توم كل ده المطلوب منك في مجالس العلم هي دي مجالس العلم وسع يا جدع قوم وسع قوم يا جدع قوم هو دي العلم وبعدين دي هي دي الأدف مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع اهل العلم ها للوصول لنصب هذا هو الادنى يبقى من باب أو لا؟ أي حاجة يعني أقل حاجة ربنا قال لك اسمع إذا العالم قال لك وسع وسع وهذا أقل حاجة إذا العالم قال لك قوم قوم وهذا أقل حاجة يبقى من باب أو لا؟ ها؟ إنك أنت تسمع كلامه إذا أمرك أن تأتمير بأمره وإذا نهاك أن تنتهي بناهية تاني ما دي؟ يبقى من باب أولى من باب أولى يا أحمد دي أدنى حاجة أدنى حاجة في مجالس العلم إن العالم يقول لك إيه واسع وأقل حاجة وأدنى حاجة في مجالس العلم يقول لك يلا خلصنا قوم دي أقل حاجة يبقى من باب أولى ها؟ إنك أنت تسمع لها تطف في إيه في أي حاجة أنا أذكر يا إخواني الكرام أني كان في مصر هنا عالم اسمه زين الدين العراقي زين الدين العراقي هذا يعتبر إمام أهل الحديث في مصر هذا الرجل هو مؤسس مدرسة الحديث المصرية الامام الحافظ العراقي هو صاحب الكتاب بتاعه الفيت العراقي الحافظ العراقي ده كان له واحد اسمه الهيسمي الهيسمي ده كان طالب علم على ايه فبقول لك الهيسمي في خدمه شيخه واد عنده في البيت يخدمه ويجيب ويوديه له وكانه خدم عند الراجل لدرجه ان الحافظ الهيسمي جاب كتاب مثلا زي مسند احمد وقال زوائد مسند احمد على الكتب السته يعني الاحاديث اللي في مسند احمد اللي هي موجوده في الكتب السته الطبراني وعمل كده وجي مش عارف عند البزار وعمل كده والامام يعرضه على الشيخ بتاعه الحافظ العراقي والحافظ العراق له لا مانع يا هيثم لا مانع يا هيثم كل دي زوائد زوائد زوائد زوائد معلش يمكن الاخ ما يعرفوش معنى زوائد يعني عندنا كتب السته اللي هي البخاري ها ومسلم ها والنسائي وابن وابو داوود وابن ماجه دول ست كتب ما في مسند احمد زياده عن كتب السته دي زوائد خلاص له طبعا دي يعدي يقول له الحديث ده زايد الحديث اهو خلاص زوائد احمد وبعدين ثلاث سي... كتب معجم الطبران الكبير معجم الطبراني الاوسط معرب الطبراني الصغير صح فيجيء في زوائد معجم الكبير على كتب السته والزوائد المعجم على كتب السته والزوائد الصغير على كتب السته كل دول على كتب السته صح يجي على البزار مسند البزار يجي زوائد البزار قام الحافظ ويعرض على الشيخ بتاعه الشيخ بقى يشجعه وبعدين اخر بقى الحافظ العراقي قال له بيقول لك ايه يا هيثم قال, قال له يا مولانا ايه ايه رأيك؟ قال له ما تجمع يا ابن الزوئق كله وسمها مجمع الزوائد وطلع الكتاب اسمه مجمع الزوائد وان شاء الله عز وجل ان هذا الكتاب مملوء بركه ما بعدها من بركه لانه كان بي كان يتكلم على كل حديث يعني كل حديث هو يقوله يتكلم عليه يقول لك مثلا فلان ضعيف فلان متروك فلان ضعفو فلان مش كده ففي بركه عجيبة كتاب مجمع الزوائد للامام الهيثمي حتى الكتب دي بتطبع كتاب زوائد الهيثمي حاجه في منتهى الغرابه مجمع الزوائد مين باشاره بي مين شيخه شيخه اذن البركه كل البركه في طاعه العلماء في طاعة العلماء وهذا في اشاره عظمه جدا لاحترام اهل العلم اسمع يا سيدي لما دخلت التتار التتار كان في كلمه مقوله كده من حدثك ان التتار يغلبون فلا تصدق فدخلوا بغداد بهدلوا الدنيا ودخلوا بلاد الشام فرئيس بلاد الشام الذي يمسك القلعة من الشام في أيام الشيخ الإسلام بن تيمية قال لا أنا مش حلهم، أنا ليس أدهم، هل ستنيل ماذا؟ قال أنا دمشق و الشام هل أنت تذهبت؟ أنا أفعل ماذا؟ لا يوجد شيء معه، لا يوجد قوة، لا جيش فشيخ الإسلام بن تيمية سمع بالكلام، فرح له قال له حذاري تسلم البلد حزاري تسلم القلعه حزاري تسلم شرق دمشق قال له ما نعمل ايه تعاون مع اخواننا من اهل مصر فراس اهل مصر ووقفوا جنبه ولم يسلم دمشق البركة كل البركه في مين ها في طاعه العلماء العلماء دي اللي كسر طاعتهم لله عز وجل والو من الله عز وجل ربنا يفتح عليهم فتوحات في المواقف الصعبه ما عنده ما في مواقف صعبه الواحد يتعرض لها يبقى مش عارف يفكر واخد بالك فربنا بيلم واحد زي ده مثلا بكلمه معلومه بفكره برايي صواب واخد بالك فياخذ تيجي تقول لي ايه الآية دي تتفسر ازاي بالقياس ها بالاوله ربنا بيقول لي اذا قال لك العالم تفسح في المجالس افسح واذا قال ام ام هي دي هو دي العلم دي مش العلم ولكن هذا معناه من باب اولى بقى ان انا كلام العالم اذا امر بمعروف وناها عن معصيه صح انا مش يا اخوان والايه دي على فكره من الايات اللي الواحد ما بيفهمهاش يعني صعب انك تفهمها على وجهها لان لما يقول لك ايه معنى انك تقوم والنشز في اللغة العربية هو المكان المرتفع وإذا قيل لكم ايه تفسحوا يعني توسعوا ويقول لك بقى في سبب نزولها أن في بعض الصحابة كانوا زمان لما ييجي النبي صلى الله يقول درس ولا حاجة يقفوا قدام على طول أي درس قدام أي درس قدام فكان في بعض الصحابة الأخر يزعلوا فالله عز وجل له قال لهم إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع له الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلمة درجات وهذه الآية في آخرها أو في آخر الآية ها؟ برضو هذا إيه إن, أن العلم الشرعي يرفع درجة العبد في الدنيا والآخرة العلوم الشرعية العلوم الشرعية ترفع ومش معنى العلوم الشرعية يعني الوحد يبقى إيه مش مطلوب ان كل الناس تبقى مشايخ ولا كل الناس تبقى ولكن إذا كان لك قدره على تعلم مزيل علوم شرطه تعلم مش شرط ان كل واحد يعني في ناس تقدر وتعطي وتفيد الامه في ابواب ثانيه زي الكيمياء زي الفيزياء زي الصيدله زي الطب زي الزراعه زي العلوم ولكن اعظم هذه العلوم على الاطلاق هو العلم الشرعي, الشرعي. ومطلوب من العلماء ايه مطلوب من الامه ايه الا يتركوا هذه الابواب الا يتركوا هذه الابواب ولذلك كان الشافعي رحمه الله كان يقول كده على الامه ان الامه تضياع علم الايه علم الابدان ايه علم الابدان الطب الايه مين اللي كان ماسك الطب زمان النصارى النصارى حتى تلاقي مثلا خليفه كبير هارون الرشيد والطبيب مسيحي نصراني اتلاقي هارون المأمون والطبيب بتاعه نصراني ما تليش وجه لم وكلهم عائلات كده العيله كلها اطباء أطب. وهم اللي ماسكين كل حاجه والطبيب زمان غير الطبيب دلوقتي الطبيب دلوقتي بيوصف دواء الطبيب زمان كان يركب يركب. يعمل دواء يركب دواء يبقى طبيب وصيدلي وده خطر ليه خطر يشم واللي زال كل الاموات بتوعه زمان عن طريق ايه السم لان ما عرفتش السموم دي كانت موجوده منتشره يوم ركب له دوره وحطت له شويه سم ها بالسلامه <تصفيق> لك في امير في باين من امراء او حاجه على ما اذكر جيل ابن الرومي ابن الرومي كان شاعر سابقا وكان ابن الرومي صليط اللسان لو مسك وعد وشتمه يبهدله يخليه يكره نفسه المهم فشتم واحد فاستحلف له هو يقال كده قصه بتقول كده فقال له طيب ابن الرومي شاعر فقال له تعالى مش عارف ايه اعزمه على ايه كده اقوم حاطط له اسمه فيه فزا ما تقول الرومى حس بايه اه بالموضوع ده فقام ومشى قال له رايح فين قال له ماشي قد بالك الوزير بقى قال له سلم له على ابويا الوزير اللي بقول له قال انا مش رايح جوهنم حد فين حاجة بقول له ايه قال له ماشي هو حط السم هو القصه بتقول كده حاسس بايه إنه, انه ما انه السم يعني في حاجه فالوزير بيقول له رايح قال له ماشي مروح. قال له طب على ابويا اه اما له ايه انا مش رايح جهنم <تصفيق> وكده تقول القصه يعني انا مش رحكه هنا فومات بس هي الله اعلم بصحتها يعني بس لك يعني ان مساله السم كانت مشهوره جدا وكان اللي الخلفاء كلهم الاطباء دول فيوم في حط... ركب له دواء بطني بتوجعني يقوم ممكن يقوم حاطط له سم ويخليه رايح فيه ف... ممكن لا سمو السموم, السموم دي فالشيء من كلامي ان هو آآ آآ الطب كان زمان صعبه وكان ماسكه ناساره فالشيء ان مش كل واحد لازم يبقى شيخ وفي ابواب في ابواب ثانيه مطلوبه جدا يكون المسلمين ماسكينها واخدين بال ويكونوا متمكنين منها وفاهمين فيها والا تضيع الدنيا يعني هنفرض مثلا زمان كان كل الاطباء نصاره وانا عايز اكشف على مراتي هاخدها قدام مين مشكله برضه مشكلة, مشكله المشاكل يعني فدي موضوعات حساسه ولكن الاصل في العلوم هي العلوم الايه يرفع الله الذين أمنوا منكم أهل الإيمان والذين أوتوا العلم إيمان وعلم الذين والذين أوتوا العلم درجات الله بما تعملون خبير وقد قدر الله عز وجل أن يحمل هذا العلم من بعد قيل الصحابة الموالي, الموالي. تلاقي عبد وعالم عبد وعالم زعطاء ابن أبي رباح كلمة مولا, مولا, مولا بن عباس مواليه موالي كانوا علماء ورفعهم الله عز وجل بالعلوم خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص يبدأ الأدب مع مين؟ أدب في مجالس العلم هناك ألم ثاني و هناك أدب ثاني و لذلك كنا نرى ابن عسيمين في الحرم كان ابن عسيمين يعمل درسه في الحرم و كان ابن عسيمين رحمة الله عليه أن لغته أو لهجته مثل أهل مصر كنت تحب تسمعه كنت تحب أن ابن عسيمين وبعدين تشعر وهو بيدرس زي المدرس مش عالم بيقوله بس لا يقول ويسال مدرس فدي ميزه وكن لما واحد مثلا يقوم ايه يوم السؤال وواقف كده حصل كذا عم الشيخ يقول له لا ارفع ايدك الاول تقوم انت تعمل ايه ها ثم ترفع ايدك من باب الادب خد بالك دي اهل العلم والاستماع إليهم والاهتمام بأراءهم من الأدب وهذا ربنا عز وجل أمر بذلك هذه الآية تفهم بالنسبة للقياس بالإيه؟ بالنسبة للألطئ الصورة آية النجوة تتفهم إزاي؟ بلازم. بلازم الآية معايا بقى آية بلازم الآية يعني ربنا يا أخي الشام قال إيه؟ لا تتناجوا بالإسم والعدوان يعني مصعبس مين؟ أهل المعاصي يا أيها الذين أمنوا آية غريبة أوي إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدينا جواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم دي آية غريبة أوي أشفقتم أن تقدموا بين يدينا جواكم صدقات فإن لم تفعلوا أتاب الله عليكم ها؟ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله الله خبير بما تعملون. هذه الآية دي في منتهى الغرابة. ما هذا؟ إذا تحب أن تكلم عن صلى الله عليه وسلم أظل صدق لله. ماذا رأيك؟ قبل أن تكلم. تكلم مع نبي صلى الله عليه وسلم أظل صدق لله. ماذا رأيك يا براهيم؟ <تصفيق> أقول يا محمد قبل أن تتكلم مع نبي صلى الله عليه وسلم لا تطلع لله؟ الصحابة فقراء الصحابة فقراء فقر مدقع لا تظهر لحالهم بعد ذلك أصبحوا أمراء وخلفاء وسادة الدنيا فيما بعد لا. في هذا العهد كانوا فقراء لا يملكونا شيئا يعني أهل الصفة الذين كانوا في آخر مسجد نبي صلى الله عليه وسلم وكانوا فقراء ويتعيشون على الصدقات وعلى الزكوات و أحب أن صلى الله عليه و يتحدث عن صدقة منه فشق الأمر عليهم يا رسول الله أكنا أنا لأكلمك أطلع شيئا لله هل مقام النبس صلى الله عليه وسلم عند ربك؟ فربنا أعلوم إبان هذا حكم لما قلناك هاتلي مثال للحكم <تصفيق> الذي نسخه قبل التمكن من فعله هو هذا الشيء عم طلعين الوحيد من الأمة الذي طلع صدقه اخرج صدقه لله سبحانه وتعالى عشان يكلم النبي عليه هو سيدنا علي بن ابي طالب وهذا الحديث ضعيف اقول لك الوحيد اللي طلع صدقه عشان يكلم النبي عليه وسلم هو سيدنا علي واتضح ان الحديث ايه ضعيف لا يحتج به ثاني اشفقتم ربنا بيقولوا اشفقت يعني خفتم ان بين يدينا دعاكم صدقات انتوا يعني زعلانين وخايفين انك انتم تطلعوا قبل ما تكلمني في عصره الصداقات هو الحيله كده, الحيلة كده فلوس هنعمل لم تفعلوا يبقى نص الايام مفيش حد عمل ولا علي بن ابي طالب ولا ابو بكر لان الشيعنه ما يفضلوا سيدنا علي يذكرون هذه القصه وهذه القصه ايه ومن عجب أن الشيخ الإسلام بن سيمية لما تكلم عنها تكلم عن هذه القصة لم يضعفها مع أن أهل الحديث ضعفوها قال لك علي بن أبي طالب أخرج صدقه قبل أن يكلم نفسه صلى الله عليه وسلم وهو الوحيد من الصحابة الذي فعل هذا الفعل وهذا تسكية لعليه أما عليه فهو مزكى ولا يحتاج لي بس لا القصة لا. لأنها لا قصة ضعيفة ربنا بيقول فاذ لم تفعلوا وانتم ما عملتوش ومحدش طلع صدقه ولا محدش طلع فلوس واتاب الله عليكم اطمنوا يعني ربنا تاب عليكم وعالم حالكم ها فاقيموا ها الصلاه واتوا الله ورسوله دي يكفي مش فلوس بس ايه طيعوا ربنا وربنا يكرمكم والله خبير بما تعملوا ايه رايك في الايه او ده الادب مع مين مع النبي صلى الله عليه وسلم وادب عجيب فربنا يتاب علينا يبقى الواحد حتى ما يجي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم او يجي يكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من, من الاحترام والادب والتبجيل وخد بالك النوع نعم اللي هو من لوازم تفسير الايه ما هو مفهوم الايه مش من لوازم الايه يقول لي انت عملك شفت تحدي كده؟ لوى وزير مستبد غير مستبد انك انت تجي تكلم وتطلع صدقة؟ ما سمعنهاش في التاريخ لا هتلر كان بيعمل كده ولا مسليني عمل كده ولا عبد الناصر ولا حد واخد مرحباك يعني مهما سمعت في التاريخ عن عظماء ما تسمعش حد تقال له كده قبل ما تكلمني طلع فلوس يعني صح أعلم بيك كنت يحطم منه على التصوير. وإلا أنه يجعي وأنه يجعي وأنه يجعي وأنه يجعي شوف التعظيم. أنت عمرك سمعت أن واحد في التاريخ مهما كان شأنه. حتى إن كان إله. يعني مثلا فرعون كان إله. حتى قال قبل أن تكلم فرعون. أظهر فلوس. لا يفكروا في ذلك ولا يقتل ببال حد. هذا دليل على ماهيه؟ عظم قضي. أستاذ محمد يقول لك إيه؟ يقول لك إن ربنا أكرب وقالوا يا ايها النبي يا ايها رسول من باب التكريم لا شك ولكن دي بقى ها استثناء ما تسمعهاش في التاريخ لا في التاريخ القديم ولا في التاريخ الحديث ولا حتى في الحكايات ان انا اقول للواحد ايه ها ما قبل ما تتكلم معايا وتتحدث معايا لله فهذا دليل على ايه احترام قدر النبس عليه وسلم وتبجيله وندام الدين. لذلك قلت لك أداب أو ليس أداب؟ أداب أو ليس أداب؟ أداب. وأداب ليس موجودة في أي مكان في القرآن. الأدب ها؟ مع النبس عليه وسلم. لا الأدب مع الرجل مع أمرأتي. أدب الرجل مع ربه. أدب الرجل مع الناس. أنا لم أمشي مع أي شخص. ولا صاحب أي مخلوق. أنا لدي صغبة معينة. الذي بعده؟ الادب في مجالس العلم وبعده يا ابراهيم مع الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم ده ربنا, ربنا اعلم بحالهم ولذلك الايه دي منسوخه خد بالك ملغيه يبقى الاولى الاولى الايه الاولى امر لما تيجي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بعدها فيقول لك إيه الآية اللي نزلت ونسخها القرآن قبل التمكن من الفعل قبل ما حد يعمل خالص وربنا أمر أنه كله يطلع صدقات لما يجي يكلم من يفسه أسلم. إيه الآية اللي تنسخت قبل ما حد يعمل بها هي الآية دي. لم نسخ على طول. قال إيه بقى لغيها أشفاقتم أن تقدموا بين يذين جواكم صدقات ها دي الناسخة المنسوخة اللي قابلها خفتم اه يعني انت اشفقته مش صفقة والخوف يعني انت مشفق انك انت تطلع صدقاء ليه اه ما عاييش اجيب من ده امر رباني و تيجي تكلمه طلع صدقاء طب انا ما وعايز اسألوا الفتوى في الحلال في الحرام في الحرب في كده اجيب من ايه ما فيه اشفقتم ان تقدموا بينها دي نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم ها فاعقيموا الصلاه ها واتوا الزكاه الله ورسوله والله خبير بما تعملوا ما هو نسخه الايه لم تجدوا فان الله يعفو عنها ما هو صدقات ما هو دين اهو في حقه لك ايه هذا الكلام يخاطب المسلمين المسلمين نوعين واحد معوش ربنا بيقول فاز لم تجدوا اللي معوش طب افرن ان انا معايا عشان اكلم النبي صلى الله عليه وسلم اطلع صلح الاول وبعدين اجيله فطبعا فامه شقه وكان في واحد مثلا ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم زي ابو بكر يسالوا في الحلال والعرام في الصفر والحضر كل ما يجي يكلم نفسه يصلم يطلع صدقه ويجي يكلم صدقه يطلع صدقه ويجي فطبعاً فيه مشقة جمزة فربنا ناسخ دعا يا يحمى ناسخها يعني الغاه الأولى الآية الأولى منسوخة الآية الثانية هي النسخ أشفقتم؟ هذه النسخة أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم ها فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله الله خبير بما تعملون بقي الأدب مع مين ما بقى الأدب مع المنافقين وبعدين أدب مع مين مع الكافرين عشان نعرف في الآخر إحنا من حزب مين من حزب مين الحرية والعدالة ولا حزب النور ولا حزب مين ها لا مش كده أصلي زون بأدب الموضوع مش موضوع بقى أدب ده إن صح التعبير يعني يعني الأخ محمد يقول لك أنت بتقول أدب مع المنافقين أنا لا أقصد الأدب بمعنى الأدب ولكن تصرف المسلمين مع المنافقين تصرف المسلمين مع الكافرين كيف يكون أقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته